يَا أَيُّهَا أَخَوَاتُ كَانْقَفُلَتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْمَعْنَ لَهُ مِن قَوْلٍ وَلَا تَجْمَعْنَ بِقَوْلِكُنَّ جَهْرَ بَعْضُكُنَّ عَلَى بَعْضٍ الذين يغضون اصواتهم عند وصول الله اولئك الذين انتحن الله قلوبهم للتقوى لهم من المغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَصْفَحٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنَّتْقِي بَقَوْمٍ بِجَهَالَتِهِ سَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكم رسول الله لو يَعْلَمُونَ عِندَ اللَّهِ أَحْسَنَ أَجْرًا وَخَاتِمَةً وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ قَدْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَهُمْ وَمِنَ اللَّهِ وَنَعِمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ تُصَابَ فَائِتَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمَا لَئِنْ دَوَّتْ بِنَا هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَمُدُّ حَتَّى تَسْقِيَ أَيْنَ أَمْرُ اللَّهِ لَئِنْ كَانَ أَصْلُهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ إن الله يحب إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَطَوْمٌ قَوْمِنَا سَأَأَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا لِفَاءٌ لِلنِسَاءِ إِنَّ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا لا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقات بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون لَتَنَسُونَنَّ كَثِيرًا مِّنَ مَا قُلْنَا إِنَّ الدَّعَوَ بَاقُونَ وَلَا تَجْفُفُ وَلَا يَمُتُّ بَعْدُكُمْ ضَبًّا أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَتَقَ الله إِنَّ الله سَوَا بٌ رَحِيم يَا أَيُّهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا مِنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قالوا سنعرب آمنا كلم تثمن ولا تقول اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا نريكم اعمالكم شيئا اَامَنَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ يُمُصَّلِحُ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِذَنبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّ نَاءَنَ سَأَنَذُمُ قُلْ لَا تَمُنُّ يا ايها الانسان ما تنفع الظلمة بالله يا من منعن عليكم ان نداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم ما في السموات والارض والله بصير بما تعملون